ويقول الذين آمنوا آهؤلاء إلّا أن أقسموا بالله جهدا إيمانهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. إنهم لمعكم habıtcı ağımlar, fa acbapu